إلهي إلهي إلهي أسألك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم علي نعم امتنانك وها أنا بباب كرمك واقف ولنفحات برك متعرض وبحبلك الشديد معتصم وبعروتك الوفقى متمسك إلهي إلهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان والعمل القليل وامن عليه بطولك الجزيل واكنفه تحت ظلك الظليل يا كريم يا ar